بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قسم منه قليلا او زد عليه ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً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 عليكم رسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتتقون إنك فضت يومي يجعل الولد نشبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا Alim an sayakunu minkum murda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atu'z zakata wa